الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذا خطاب موجه لأهل الإيمان كتب عليكم والكتب بمعنى الفرض أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته إن ترك خيرا إن ترك مالا فالمال هنا أو المراد بالخير كما قال الله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال فإن كان قد ترك شيئا من مال فانه يوصي بجزء من هذا المال للوالدين والاقربين بالمعروف بما لا يحصل معه اجحاف بالوارثين وكذلك ايضا لا يوصي للغني ويدع الفقير من هؤلاء او يوصي بالكثير للغني وبالقليل للفقير كذلك أيضا لا يتجاوز الثلث فإن ذلك لا يصح في الوصية فهذا حق ثابت يعمل به أهل التقوى وهذه الآية من اهل العلم أن يقول إنها منسوخة عن الوصية للوالدين والأقربين بعضهم يقول نسخت بآيات المواريث وبعضهم يقول نسخت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث وهذا عند من يقولون بأن السنة تنسخ القرآن وهذه مسألة معروفة العلماء مختلفون فيها من جهتين من جهة الجواز هل يمكن أن تنسخ السنة القرآن؟ لهم في ذلك قولان معروفان وهو خلاف معتبر عند أهل العلم ولكل أدل يستدلون بها وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكنه لم يقع والواقع أن الوقائع التي يذكرها القائلون بالجواز ولا يوجد ما يمنع من ذلك صراحه الوقائع التي يذكرونها لا تخلو من اعتراضات قوية. فمن أقوى الأمثلة التي يحتج بها من يقول بالوقوع هذا المثال، وعليه اعتراضات من جهات عدة. هل هذا منسوخ أصلاً أو ليس بمنسوخ؟ هل في الآية نسخ؟ فالذين يقولون فيها نسخ يقولون نسختها آية المواريث. والشافعي رحمه الله يقول لا تكون السنة ناسخة إلا ومعها قرآن عاضد يعني لا تستقل السنة بالنسخ لأنها مبينة للقرآن وليست رافعة له أكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ووفقه على هذا جمع من أهل العلم بصرف النظر عن هذه المسألة الأصولية فإن من أهل العلم يقول إن الآية أصلا ليست ناسخة وأنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين وهل يكون الوالد غير وارث؟ قالوا نعم إذا اختلف الدين فإذا كان الأبد على غير دين الولد فإنه لا يرث فيوصي له وفاء بحقه وصله له وكذلك فيما لو كان الأب قاتلاً للولد يعني أنه جنى عليه جناية تقتل عادة وقبل أن يموت الولد أوصى أبيه لأنه لن يرث لأنه لن يرث في هذه الحال يوصي له لأنه محروم من الميراث. إلى غير ذلك مما يقوله المانعون فبعضهم يقول إن الآية غير منسوخة ويوجهها ويحملها على غير ما ذكرت لكن لا يخلو من لا يخلو من بعد والأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يدل عليه والجمع مطلوب ما أمكن فإذا أمكن حمل الآية على معنى صحيح من غير دعوى الجمع فإنه لا يلجأ إلى القول فإنه إذا أمكن حمل الآية على معنى صحيح من غير دعوى النسخ فإنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ في هذه الحال على كل حال قال الله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون. فمن غير الوصية وصية الميت بعدما سمعها فإنما الذنب على هذا المغير المبدل الله تبارك وتعالى سميع للأقوال عليم بالأحوال وما تخفي الصدور من الميل عن الحق والعدل أو الجور والحيف والتبديل والتغيير وما إلى ذلك وسيجازي كلا على عمله فمن خاف من موص جنفا فمن علم من موص ميلا عن الحق يريد أن يفضل بعض الورثة على بعض أو أن يحرم بعض الورثة أو نحو ذلك فهنا ينصح له فأصلح بينهم فلا إثم عليه ينصح له ويذكره بالله تبارك وتعالى بوجوب العدل فإن لم ينصح معه ذلك فيمكن أن يتفق مع الورثة على تغيير الوصية بما يوافق الشرع، بما يوافق الحق والعدل، وهذا لا يكون عليه فيه إثم ولا مؤاخدة، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إذا وجد الجنة والظلم في هذه الوصية. لو أوصى الإنسان بكل ما في أعمال البر وترك الورثة بلا شيء في هذه الحال. ينفذ الثلث وما زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ قوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين يؤخذ من هذه الآية كما يدل عليه ظاهر اللفظ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية سياق الكلام على أحد الوجوه في تفسيره كتب عليكم الوصيه للوالدين والاقربين حال كون الانسان قد ترك خيرا مالا يوصي به فاخرت الوصيه هنا الوصيه بعضهم يقول لاجل التطلع والتشوف إليها وهذه البلاغية قد لا تخلو من نظر او اشكال أو تكلف ويحتمل ان يكون المعنى على غير ما ذكر والاعراض على غير هذا المحمل ويكون الوصيه مبتدا فلا تقديم ولا تأخير وقوله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت هذا يدل على وجوب الوصيه إذا كان عنده ما يوصي به فهذا حق على المتقين فالحق والثابت، الثابت فبناء على أن هذه الآية لم تنسخ هذا مما يستدل به على وجوب الوصية إذا كان الإنسان عنده شيء من مال أنح ذلك والواقع أن الوصية واجبة إن كان عليه حقوق هذا يدل عليه السنة نعم وأما إن لم يكن له مال وليس له شيء فإن قيل إن هذه الآية غير منسوخة إن قيل إن هذه الآية غير منسوخة وله والد غير وارث قام به مانع من موانع الإرث أو بعض القرابه المحتاجين ونحو ذلك فإنه إن كان عنده مال يكفي لهذا وهذا للوصية وللميراث فإنه يوصي لهؤلاء ويحسن إليهم ويصلهم أيضا لاحظ أنه قدم الوالدين هنا للوالدين لأن الوالدين أحق وأولى بأصلة والإحسان وهذا أمر معلوم ويأخذ أيضا من هذه الآية الوصية للوالدين والأقربين قد يكون عنده غير الوالدين والأقربين ممن يريد أن يوصي لهم من معارف أو جيران أو نحو ذلك وإنما خص الوالدين والأقربين لأنهم الأولى والاحق أو باعتبار أنهم كانوا يوصون لأولادهم في الجاهلية ولربما نسوا غيرهم من الوالدين والأقربين فذكر بهم وهذا قد يتأتى على القول بأن الآية منسوخه أن ذلك كان قبل نزول المواريث فكانوا يورثون أولادهم ويتركون من عداهم فذكر بهؤلاء وحقيتهم بالوصية كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أهمية البر بالوالدين وعظم الحق لهما والإحسان إليهما في الحياة وبعد الممات لأن الوصيه تكون بعد الموت حتى الدعاء كما قال الله تبارك وتعالى وقل الرب ارحمهما كما ربياي صغيرة بعد ما اوطى بالبر والاحسان لجميع وجوهه وضروبه وصوره وأشكاله جاء بعد ذلك بالدعاء ليكون البر محققا وليستوفي ما وقع من نقص العمل الذي برهما به، فهو لا يستطيع أن يوصي مهما فعل، إلا ما جاء مستثناً في الحديث. كذلك أيضاً يؤخذ من هذا أهمية الوصيه ويؤخذ أيضاً تأكد ذلك من قوله كتب، ومن قوله حقاً على المتقين، فهذا يحرك النفوس ل. الامتثال والعنايه بهذا الجانب وخص المتقين لأنهم هم الذين يقومون بحقوق الله تبارك وتعالى ويراعون حدوده كذلك يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلون هذا التبديل قد يكون بالتحريف والتغيير وقد يكون بالكتمان يكون بعد ذلك آثما وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه يكون قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك نعم يعني لو أنه مثلا أوصى لبعض قرابته من غير الوارثين فجاء من بدل هذه الوصية والغاها أو قلل من النقدار الذي أوصي به فالأجر حاصل للموصي، وما قصده من الصلة والإثم على المبدل لو أنه أوصى ببناء مسجد فجاء من الغى ذلك أو كتمه فإن أجر الموصي على الله والإثم يتحمله هذا المبدل والمغير فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أذا فإنما إثمه على الذين يبدلون هذه الصيغة تدل على معنى الحصل تدل على الحصل فإنما إثمه فيكون الإثم على هؤلاء فقط الذين بدلوا ولا يكون على غيرهم شيء قد يكون بقية الورثة أولياء الميت لا علم لهم قد تكون هذه الوصية بيد الابن الأكبر وقد يعلمون بذلك وأرادوا أن يقيموه كما أوصى مورثه ولكن هذا الذي قد أخذ بالوصية وكانت له الولاية أبى وامتنع مثل هذا لا يلام فيه ولا يؤخذ بقية الورثة أحيانا يتحرجون يقولون بأن والدهم مثلا أوصى لبعض القرابة أو أوصى ببناء مسجد أو أعمال بر ومثل هذا قد حجز عنهم هذه الوصية ولم يطلعهم عليها وابقى الأمر لربما حتى الميراث لم يوزع ويمضي على ذلك أربعون سنة نعم بل سبعون سنة وأكثر ويموت أولاد المورث فقد يكونون في غاية الحاجة والفقر وهذه ملايين لم تقسم ولم توزع بل قد تضيع. ثم يكثر الورثه بعد ذلك ويكون الذي ينال هؤلاء ويطالهم اشياء قليله فلا ينشطون بعد ذلك بالبحث عنها لكثرتهم وتضيع تبقى عشرات السنين ما تقسم ياتي الاحفاد يسالون عنها الاحفاد وصيه فيها اوقاف قد لا تستخرج الا بعد مئة سنه واكثر فيضيعها من يضيعها اما اهمالا أو أنه بخل بذلك على أعمال البر أو على الورثة أن يعطيهم حقوقهم أو أن من طبيعته التسويف وعدم الإنجاز لشيء من مهامه أو من مهام غيره فهذا على كل حال هو الذي يتحمل الاسم فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه اسم التبديل على الذين يبدلونه الاحظ على الذين يبدلونه ما قال فإنما إفنه عليه أنا أظهر في موضع الإضمار للاشهار على الذين يبدلونه كأنه نادي عليهم بهذا الجرم والذنب الذي هو التبديل وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن الله سميع عليم هذا فيه تهديد مبطن فهو سامع للأقوال سامع لعليم بالأحوال وما تكنه الصدور فهذا الإنسان الذي يبدل هذه الوصية التي سمعها الله تبارك وتعالى والله سمع وعلم بحال هذا المبدل المغير الذي أبدى لهم غير الحقيقة الله يسمع كلامه وتبديله وهو عليم بحقيقة الحال فهذا وعيد مغلف فمعنى ذلك أنه يجازيهم ولاحظ هنا التأكيد إن الله سميع عليم سميع وجاء بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت فهو يسمع كل المسموعات وعليم بكل الأحوال لا يخفى عليه خافية، فمن خاف من موسى جنفا أو اثما فاصلح بينهم، في هذا فضيلة الاصلاح واهميته نعم، فلا إثم عليه، إن الله غفور، إن الله غفور رحيم الله غفور الرحيم إن الله غفور الرحيم يغفر كثير الغفر على كثرة العباد وكثره الجنايات والذنوب، رحيم عظيم. الرحمة فهذه كلها صيغ, صيغ مبالغة فنفى عنه الإثم وأثبت المغفرة والرحمة قد يكون هناك اجتهاد يراد به الاصلاح وقد تبقى بعض الأمور لا يتمكنون من تداركها وتلافيها فالله تبارك وتعالى يغفر لهم ما يعجزون عنه وهو رحيم بعباده لكن ذاك الذي تولى كبره وبدل وغير أو ضيع الوصية ضيع الحقوق نعم أو لبس عليهم بأوراق أخرى هذا هو الذي يتحمل هذه الجناية والله أعلم صلى الله عليه وسلم وصحبه ذكَّلْكُم إضافة وسؤال نعم نعم قُل كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت هنا تتأكد الوصية لكن الأفضل أن الإنسان يبادر فيها فلا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده إذا كان عنده ما يوصي به لأن الإنسان لا يدري ما يفجأه وينوبه فقد يموت في لحظة في سكته قد يموت في حادث أو غير ذلك ولا يستطيع حينها أن يوصي وقد لا يكون بحضرته ما يوصيه وقد يكون في حال فيها لا يتمكن اصلا من الوصية الإنسان لا يدري متى يوافي نعم, نعم كيف؟ الوصية إذا كان عليه حقوق فإنها واجبة من يقول بأن هذه الآية منسوخة يقولون بأن ذلك كان للوجوب ثم نسخ بالموارث لكن على القول بأن الآية محكمة فلفظ الكتب وقوله حقا على المتقين الصيغ تدل على الوجوب الله تعالى أعلم إذا كان الإنسان قد ترك مالا كثيرا لا يؤثر ذلك على الورثة ولا يحصل عليهم حيف ولا ضرر إن الوصية لا يلزم أن تكون بشيء كثير فإنه قد يوصي لهم ولو بشيء يسير إذا كان المال قليلا إذا قام بهم مانع من موانع الإرث أو كان له من القرابة منهم في حال من المسغبة والفقر والحاجة ليس لهم عائل أو نحو هذا يوصي لهم لا يتركهم يتكففون الناس وقد مات غنيا والله أعلم البر تكلمنا عليهم مراراً في مناسبات هو أصل هذه اللفظة تدل على السعة ومنه البر من أسماء الله تبارك وتعالى والبر الذي هو الصحراء يقال له بر لمعنى السعة فالبر اسم جامع لكل أنواع المعروف والخير التي يحبها الله تبارك وتعالى يشملها البر فهو من أوسع الإطلاقات من أوسع الألفاظ والمصطلحات البر اسم لكل محاب بالله عز وجل. لكل ضروب الخير والمعروف والإحسان. نعم في شيء نعم. هو هذا مشروع أن يعجل الناس بتقسيم الميراث لأن الميراث هو انتقال للمال من المورث من الميت إلى الوارثين انتقالا جبريا يعني الهبة والهدية تتوقف على قبول الموهوب أو المهدى أعطاك إنسان هبه أو أعطاك هدية هي لا تكون داخل في ملكك إلا إذا قبلتها الإنسان قد لا يقبلها قد يرى أن في هذا منه أو تفضل أو إحسان أو شيء من هذا القبيل فيرفض فلا تدخل في ملكه إلا إذا قبلها وأما الميراث فإنه تمليك جبري هو دخل في ملكه يريد بعد ذلك أن يتصدق فهي صدقة له يتبرى به يريد أن يجعله لبعض الوارثين يتنازل به لأمه أو لأحد من الورثة أو لأخته أو غير هذا شأنه هو دخل في ملكه ولهذا تجب عليهم الزكاة على الوارثين في هذا المال بعد موت المورث إن لم يكن قد تعلق به حق لله من زكاة لم تخرج لكن يبدأ حساب حول جديد بعد موته ما لم يقم مانع يقم مانع مثل أن تكون هذه التركة محجوزة عند المحكمة أو غير ذلك لأمر وملابسات قامت بها أو بالورثة مشاكل بينهم فحجزت عنهم فهنا لا يخرجون الزكاة قد تحجز عنهم عشر سنين وأكثر فبهذه الحال لا يخرجون الزكاة لأنها ممنوعة منهم لكن إذا كانت تحت تصرفهم لكنهم توسعوا وتساهلوا وتباطعوا في قسم الميراث فإنهم يخرجون الزكاة منها كل سنة فهذا ملك يحصل بغير موافقة الإنسان أو إجازته أو نحو ذلك فينبغي أن يصل إلى هؤلاء الناس حقوقهم هذه أموالهم يجب أن تصل إليهم فلا يجوز لأحد أن يؤخر أو يماطل أو أن يتباطأ أو أن يقول أنا مشغول أو نحو ذلك يكل هذا إلى غيره أما أن يبقى الناس في حال من شدة وحاجة وعليهم حقوق أو ديون أو نحو هذا وأموال كثيرة هي من حقهم في هذا المرات تذهب أعمارهم وهم يكابدون العيش لربما في وظائف مردود مالي قليل وهذه الأموال محجوزة عنهم بسبب هذا الوارث الذي يكسل أو يتباطى أو يتهاون أو يسوف أو غير ذلك هذا لا يصح ظلم وهكذا ما يحصل من التصرف بهذه التركة من قبل بعض الوارثين يعني قد يكون هذا الولد يسكن في فلة تابعة لهذا الميراث. والسيارة تابعة للميراث يتابع للمؤسسة أو الشركة التي تركها أبوهم فهذه مشكلة والمفترض أن هذا يحسب عليه بأجرة المثل السيارة تحسب عليه للورثة بأجرة المثل والبيت الذي يسكنه من جملة الميراث يحسب عليه بأجرة المثل كم تساوي هذه الفيلا مؤسسة فيحسب عليه بأجرة المثل وهكذا فمثل هذه الأشياء تورع فيها والله المستعان طيب No.